جرب جرب جرب جرب, جرب جرب جرب جرب جرب أن تكافئ الناس دون علمهم عندما تقف بين يدي الله وتسأل نفسك العفو والمغفرة وتطلب لها من خير الدنيا والآخرة تذكره تذكره <تصفيق> تذكر أولئك الذين قدموا لك أي شيء الذين منحوك من وقتهم وجهدهم وفكرهم لست بحاجة لطلب شيء لنفسك بعد ذلك فالملك الذي يؤمن على دعائك يقول ولك بالإثل. جرب جرب, جرب, جرب.